انّه فكر وقدو فقتل كيف قدو ثم قتل كيف قدو ثم نظر ثم عبس وبسو ام ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثو إن هذا إلا قول البشر فأصنيه سقر وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذو لو واحة للبشر عليها 19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 لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا أَخْرَجَ لَهُمْ رَبُّهُمْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ مُنكَرُونَ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 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَانَ لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا دَجَّرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نهوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين